وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت برسلي وآمنت برسولي وعدّرتهم وأقرّت الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات ولا أدخلنكم جنات جري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فدنا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاتية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصح إن الله يحب المحسنين